النبي صلى الله عليه وسلم يبوح بحبه لعائشة ذات يوم كانت عائشة تروي حكاية من حكايات العرب على حبيبها صلى الله عليه وسلم حين جلست إحدى عشرة امرأة في مجلس فتعاهدن أن يتحدثن عن أزواجهن ولا يكتمن شيئاً بدأت الأولى تصف زوجها بأنه كلحم جمل غث برأس جبل يصعب الوصول إليه وتذمرت الثانية فوصفته كأنه مستودع للعيوب والأمراض وتكلمت الثالثة عن زوج طويل دون فائدة، إن نطقت طلقها، وإن سكتت علقها، وهامت الرابعة بزوج كليلة هامت في طيب نسائمه، لا تمله ولا يملها، ووصفت الخامسة زوجها بالفهد لكثرة نومه، لكنه بين الناس كالأسد، وأنه لا يبالي بما تنفق وما تبقي من ماله، ووصفت السادسة زوجها بالأناني كثير الأكل والشرب، حتى عند نومه يأخذ اللحاف عنها ولا يبالي بمشاعرها أما السابعة فاشتكت زوجا أحمق عيايا لا يقترب منه أحياناً يشجها وربما كسر شيئا منها أو جمع الأمرين لها وتغنت الثامنة بزوج له رائحة طيب يدعى الزرنب وله مس الأرنب لرقته وافتخرت التاسعة بزوج رفيع العماد بين قومه طويل حمائل السيف لطوله عظيم الرماد لكرمه صار بيته كالنادي لقومه أما العاشرة فوصفت زوجها بأنه خير من ذلك فله إبل كثيرات إذا سمعنا صوت المزهر علامة قدوم الضيف أيقن أنه سينحرهن وأخيراً تحدثت أم زرع عن زوجها زوجها الذي تزوجها فقيرة بشق خيمة متهالكة فأسكنها أرضاً فيحاء ذات زراعة تجوبها الخيل بصهيلها والإبل بأطيطها ألبسها حلياً وأشبعها ودللها حتى سمنت وعظمها فعظمت عند نفسها بين النساء ورزقها الله ولدا خفيف اللحم كالسيف المسلول وبنت الريانة العود عفيفة مؤدبة وبارة ومنحها معينة نظيفة لا تفشي سرا ولا تفسد طعاما لكن أبا زرع خرج يوما فصاد فامرأة فاتنة الجسد فتزوجها وطلق أم زرع وبعده تزوجت أم زرع تزوجت شابا شريفا غنيا كريما أكرمها، ومن كرمه طلب أن تنعم مع أهلها بثرائه، لكن رغم سعادتها، فإنها تتحسر على أبي زرع فتقول. إنها لو جمعت كل شيء أعطاها زوجها الجديد، ما ملأ أصغر آنية أبي زر، كان صلى الله عليه وسلم ينصت لتلك الحكاية، فإذا به يبوح لعائشة بحبه ويقول، كنت لك كأبي زرع لأم زرع لكن أبا زرع طلق أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطلق